ونظمنا ما في صدورهم من غنم اخوانا على سور متقادرهم ونظمنا ما في صدورهم من غنم اخوانا على سور متقادرهم